وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا هدى به من الضلاله وأرشد به من الغواية فصلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم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 من الوحشة والانعزال وأودع الله في الإنسان من الفطر والطبائع ما يجعله يأنس ويتعايش مع بني جنسه في علاقات اجتماعية وإنسانية تضيق وتتسع تبدأ من الأسرة الصغيرة والكيان الأول وتمتد حتى تشمله علاقات مع المخالفين لنا في الدين والعقيدة من الكفار، وقد جاء الإسلام لينظم هذه العلاقات الاجتماعية وهذه الروابط الإنسانية ويضعها في اطار صحيح، في اطار تحكمه حقوق مرعية واداب شرعية واخلاق فاضلة وقيم نبيلة تحكم الناس في علاقاتهم. ولن تجد نظاماً بديعاً ولا شريعة محكمة فصلت فيها العلاقات ونظمت فيها الروابط والأواصر بين الخلق كما ذلك في الإسلام إنه يرتب هذه العلاقات ترتيباً دقيقا وموضوعياً ومنطقياً يبدأ بالوالدين وهذا شيء منطقي وطبيعي اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين احسانا وذلك في إطار العلاقات البشرية وبالوالدين إحسانا وبذي القربى وهذا ترتيب منطقي فبعد أن تكرم الوالدين فإن للوالدين علاقات فأخو أبوك عمك وأبو أبوك جدك وأخو أمك خالك وأخت أمك خالتك وهكذا هي علاقات وبذي القربى واليتامى والمساكين ترتيب عجيب اليتيم مقدم على المسكين فالمسكين قد يستطيع أن يضرب في الأرض ليكسب عيشا ولكن اليتيم قد لا يقدر هذا الترتيب المنطقي في العلاقات الذي يقوم على العدل وعلى الإحسان هو محور وجوهر شريعة الإسلام وإن من أعظم هذه العلاقات وأقوى هذه الأواصر الطبيعية الفطرية علاقة وآصرة الرحم والأقرباء ولذلك ورد ذكر الأقربين في القرآن كثيرا حتى النبي عليه الصلاة والسلام حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له وأنذر عشيرتك الأقربين هذا طبيعي وهذا منطقي وكان يقول لأهل مكة قل ما أسألكم عليه اجرا إلا المودة في القربى لما عادته مكة قال لهم لا أريد منكم مالا ولكن أريد أن تراعوا الرحمة التي بيني وبينكم وأن تجعلوا المودة في, العلاقة في علاقة القربى التي بيني وبينكم قل ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وكلمة القربى يدل على القرب المعنوي والقرب الحسي على قرب الاهل من القلب وعلى قربهم من الجسد فقد يساكنونك في حي قد يساكنونك في البلد وقد يساكن في بيت واحد اشقاء قسموا بيت ابيهم وجلسوا فيه مع بعضهم البعض وهذا كثير ولذلك يقول سبحانه وتعالى واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى الآية وفي النساء اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى وفي البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى دائما أقرب الناس إلى معروفك وأقرب الناس إلى إحسانك هم أهلك وعشيرتك وجامع ذلك قول الله جل وعلا في النحل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء, وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون هي الآية الجامعة بخصار الخير والمعروف أدخل فيها شيء تفصيلي هو إيتاء ذي القربى لأن إيتاء ذي القربة واحترام الرحم لا يكون إلا من نبيل الطبع إلا من رجل حسن الخلق ولا يصدر عكس ذلك إلا من لئيم الأم الناس من كان لئيما مع اهله ومع عشيرته يقول علي رضي الله تعالى عنه علي بن ابي طالب عشيرتك بهم تصول وبهم تطول هم العدة عند الشده اكرم كريمهم وعد سقيمهم ويسر على معسرهم ولا يكن اهلك اشقى الخلق بك لا يكن من بين سائر الخلق اشقى الناس بك هم أهل بيتك وهم أقرباؤك الرحم احتفى الإسلام بالرحم حفاوة عظيمة واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا وهذه الآية تبين أن الرحمة أساس هذا النوع الإنساني والبناء الاجتماعي الممتد الذي نراه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء وبالتالي تكونت آصر مهمة وستضيع ولذلك اختار الله أن تكون العلاقة بين الناس رحم ولكن الرحم تجسدت واعترضت وتعلق بعرش الرحمن وقالت هذا مقام العائذي بك هذا مقام العائذي بك من القطيعة قالت الناس لن يراعوا هذه المسألة سيهجر, الش... سيهجر الشقيق شقيقة وسيقاطع ابن العم عمه وستتقطع الأواصر وتتمزق العلاقات فقال لها أما ترضين أن أصل من وصلك وأن اقطع من قطعك ولذلك عنوان هذه الخطبة المسلم مع أقربائه وأرحامه بعد المسلم مع والديه والمسلم مع زوجه والمسلم مع أولاده يأتي الترتيب المنطقي من أقرب الناس بعد هؤلاء المسلم مع أقربائه وأرحامه وقد جعلت الخطبة محاور الفضائل محور الفضائل فضائل وصلة الرحم ثم محور المجالات مجالات صلة الرحم ثم محور الإشكالات ثم محور المعالجات فضائل ومجالات وإشكالات ومعالجات أما فضائل الرحم فكثيرة أكثر من أن تحصر يكفي فيها قوله صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب الذي رواه البزار في مسنده قال صلى الله عليه وسلم من أحب, من أحب أن يمد له في عمره وأن يزاد له في رزقه وان يدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل الرحمة لن تجد وصول للرحم يموت ميتة السوء لن تجد وصول للرحم إلا وماله في ازدياد وإلا وعمره في بركة بل جاء في البخاري قوله صلى الله عليه وسلم من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي من خير الدنيا والآخرة وصلة الرحم وحسن الجوار أو في رواية صلة الرحم وحسن الخلق يزيدان في الأعمار ويعمغان الديار صلة الرحم تعمر الديار فإذا وجدت أرضا فيها شقاء وفيها نكد وفيها تقلبات وقلق وعدم ارتياح من الناس فسبب ذلك عدم صله الرحم والآية واضحة قوله تعالى الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار سوء الدار بكل ما تحمل الكلمة من معنى بل جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم إن الله خلق أقواما وما نظر إليهم مذ خلقهم مقتل لهم في ناس ربنا خلقهم ومما خلقهم يبغضهم ويمقتهم وما بعين ولكن يثمر لهم الاموال ويعمر لهم الديار قالوا وكيف ذاك يا رسول الله قال بصلتهم لارحامهم كفار سيئين ربنا خلق وماعيا لهم كراهيه لهم يكرههم لكن اذا اموال كثيره وديار سمحه قالوا لكن جاءوا من وين قال من صلتهم لارحامهم سبحان الله صله الرحم عجيبه بل جاء في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع أي قاطع رحم بل الرواية في الصحيحين بل جاء عند البيهقي في شعب الإيمان وجاء عند البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا كلام خطير في غاية الخطورة قال عليه الصلاة والسلام لا تنزل الرحمه على قوم بينهم قاطع رحم هم ما قطعوا لكن قاطع الرحم قاعد في نص صول. كلهم يفتجون الرحمه والله هذا كلام يخوف وتتبعت هذا الحديث متخبيت حديث ضعيف فوجدت ان غير واحد من السلف كان يفعله ابو هريره في يوم عمل درس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 لا أدعو بدعوه في مجلس فيها قاطع رحم، فإن الدعاء لا يرفع. مش من القاطع، البدو كان معه قاطع رحم ما بيرفع الدعاء. يا حاجة شينا. قطعت الرحم مسألة سيئة جدا، وأنفذوا بعد هذه الفضائل إلى مجالات صلة الرحم. كيف يصل؟ كيف نصل أرحامنا؟ أول صلة الرحم. طلاقه الوجه وبشاشه المحيه يا اخي انت انت جاي كلها دايره قروش استقبال كويس يكفي تلاقيه بوجه كويس يكفي هذا بالدنيا اولها طلاقه وجه وبشاشه محيه وثانيها واساسها الرفق واللين وثالثها المكالمه والمراسلة والهدايا والهبات والاستفسار والتفقد والسؤال واحد يقول لي ده كل ما بقدر عليه انتهى شنو ده كل ما بقدر عليه الهدية البسيطة والتفقد والقيمة الإنسانية الرفيعة وتمتد قضية الرحم حتى تصل إلى العفو عن الزلات وإقالة العثرات وتجاوز السيئات والصبر على الهنات لو لم تفعل ذلك لما كانت هذه صلة رحم للأسف الشديد كيف يصل الناس أرحامهم البجينا بنمشي له البزورنا بنرد له الزيارة والما جانا الله يعدل علينا وعليه يقولوا كذا هذا لا يصلح في التعامل مع الأرحام ما قيمة الرحم أصلا الرحم بتولد حساسيات لماذا؟ لوجود الأرحام مع بعض ولاطلاعهم على أخبار بعض ولوجودهم في بيئة واحدة مع بعض ولسماعهم أخبار بعض ولذلك يحصل الحسد ولكن تبقى قضية الرحم رحم موصولة وأعذار مقبولة وهنات محمولة وإلا لما وصلت الرحم واصل الرحم حقيقة هو الذي يصبر على أداهم إن لي قرابه أصلهم ويقطعونني وأحلم عنهم ويجهلون علي الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال له والحديث في مسلم قال له الله فكاك منهم مش مبدوك وبيسببوا لك مشاكل اي ديل ذاته الله فكاك منهم بس خلاص ثاني ما قال كده قال إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم الملة ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك ربنا يأيدك ويرفعك ويكون معك ملائكه وهم بيعملوا كده ليس الواصل بالمكافئ هذه حقيقة سلة الرحم ولكن الواصل الذي إذا قطعت الرحم وصلها قديما قالت العرب لا يأكل الإنسان لحمه الزول حتى لو جاع ممكن يأكل لحم زول ميت عشان يحيا لكن ما في زول بيأكل لحمه يقطع لحمه ما في والرحم لحمك وقد قال الناس في الأمثال الدارجه الموجوده يقول لك الظفر ما بيطلع من اللحم لكن بيجي يطلع بيجي يطلع ببنجه يعمل عمودك بنجه يطلع لك, لك الظفر بيجي يطلع في الزمن ده ارحام الى درجه قريبه والرحم كل قريب بعلاقه نسب او علاقه قرابه منك سواء قال بعدت القرابه او قصرت بعدت او اقتربت اي زل اولاد عمك طبعا اول الرحم الوالدين بعضن طوال اخوان الوالدين الاعمام والعمات والاخوال والخالات بعد ذلك ابناؤهم وفي اجدادك من الجهتين ابناء ابن عمك وهكذا تنداح العلاقة ابن أو أم أبيك وهكذا هي علاقة طويلة وكبيرة ولذلك قال تعالى وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث المرفوع عن ابن عباس بلوا أرحامكم ولو بالسلام بلوا بلوا يقول لك انا هدومي اتبليت اتبليت يعني اصابني شيء بلوا بل رحمك ولو بالسلام بلوا ارحامكم ولو بالسلام تركب تمشي زور بس تقول ماشي ازور ارحمي في ناس تب اضرب تلفون رسل رساله لو ما عندك جروش اعمل لهم مسكول خلي رقمك يظهر هناك واقفل الموبايل لو ما عنده قرش لو مفلس وممكن تعمل في الخمسه أرقام الجديدة دي أعمل خمسه أرحام أرحام يكونوا في ناس طبعا مما يقول خمسه أرحام بيشوف ناس الشغل الشغالين معه البيت يتصل بهم كثير وعنده معهم شغل طوالي بيقوم طوالي يختار ديلا يختار خمسة من أرحامك فستتكلم تتكلم بين نص القيمة وتستفيد من الاتصالات في صلة الرحم ويزداد ويرجع هذا عليك خيرا وبركة في مالك وفي صحتك وفي عمرك وفي حياتك وفي مشاريعك صلة الرحم وحسن الجوار يزيدان في الأعمار ويعمران الديار عجيب وصلة الرحم تدفع ميتة السوء ما بتخليك تموت موتة كعبة تصل رحمة ربنا يحفظك في حل كواتي الحالك لمن تموت يعمل لك موتة سمحه لأنك أطعته فوصلت الرحمة التي أمرك بصلتها تخيل لو كانت الحياة بغير أرحام لكن بعض الناس يقول الأقارب عقارب الأقارب يقول لك الأقارب عقارب يا زول وإنت شنو دابي أنت ثعبان ألا شنو يقول لك الأقارب عجارب نعم ظلمهم شديد وظلم ذوي القربى أشد مضابطا على النفس من وقع الحسام المهند لكن كيف يتعامل مع ظلمهم ليس بالمجارات ولكن بالإحتمال إشكالات في إشكالات في صلة الرحم أول الإشكالات في صلة الرحم بين الناس تفشي الحسد من الأقارب وقد تحسن إليه ويسيء إليك وقد تعطيه ظهرك فيطعن فيك من خلفك لكنه رحم ما منه مد وما منه مفر فيلزمك صلته والصبر عليه ولو كان غير رحم لقلت لك فارقه والباب اللي بيجيب الريح سد واستريح كما رواه الناس الرحم ده ما في حاجة اسمها في زؤال يحكي لك يقول لك بيعمل لنا وبسوه لنا وبكبل لنا وبيعمل لنا وبطعن فينا في النهاية دا هناك تهدي فتوة. يقول لك اها ده شنو يقول لك ودعمي أخوي أولاد أخوي ودخالتي دارك تقول له الباب اللي بجيب الريح سود واستريح ما في الباب اللي الريح سد واستريح تصبر عليه الرحمه او اديك اقتراح امشي السوق غيرهم شوف لك دلاله وجيب لك ارحام اتنازل من ارحامك ديل وغيرهم وقولون لهم دا لي ارحام سيوبر ما يعملوا لي مشاكل يجيبوا لك من وين يعني ما اقربك يعني يغيرو لك ما في طريقه تصبر وما في كلام الاشكال الثاني التقاطعات في اطار الارحام كثيرا ما اسمع مثلا زوجة مختلفة مع اهل زوجها المرأة مشتاغلة مع نسابتها زي ما بيقولوا السودانيين بالدارجية اخوات الراجل عملوا لا مشاكل وام الراجل عملوا مشاكل فتمنع ابنائها انتمارهم تمنع الأولاد من أعمام وعمات وتمنع الأولاد من جداتهم وأجدادهم حتى يقول لي ومجت لي ما تمشي لعماتك وعمتي عندها مناسبة بتاعت أولادها أمشي ولا ما أمشي طب ما تردد لا طاعت لمخلوق في معصية الخالق أمك أمرتك بكبرة من الكبائر وهي قطيعة الرحم فلا تجبها وصل رحمك التقاطعات من اعظم اشكالات الرحم للاشكالات الموجوده الواقعيه يقول لك الارحام الناس يعظمون صاحب يعظمون اصحاب الوجاهة والاموال من الرحم فيتقربون ويتزلفون اليهم ويقطعون البقيه فنظرتهم في صله الرحم نظرة مادية اللي عنده قروش يمشي له والمفلس زول بيجيب خبره ما فيه يمشي ليداك يقول انا بزور ارحامي ويطلصك فيهم اتها زول اتها كان دالة اللي يطلع الناس كلهم ارحامك سألنا سؤال قلنا بتصل الرحم على اياته اساس ده كان السؤال سألناه في الجمعة الفاتت للمصلين يعني كاننا ما جبناه من, من برا. أخص وأركز في زيارتي لأرحامي على من تجمعني بهم أمور مشتركة يعني عندي معهم مصالح بيتهم سمح وبيقدموا لنا أكل سمح وكان ما اليوم كان جاي شارك معاي ساكت بيدفع لكن في رحم ما بيدفع قال ما بيدفع دانا ما في 17% قالوا نحن احنا ما بنمشي إلا للناس اللي عندهم قروش ده معنى الكلام يعني عشري في المئة قالوا بمشي للبجيني دي بقى ما دين ده ما اسلام دي سودانية كده دي عادات البجي تمشي له وزي ما دا قال قال ما بنمشي بشي ما بجونا ولا شو ما عارف قال ما بنمشي بشي ما بجونا قال ده شو ده ما دعك امشي له السوب تلقى لك فتوى إلا تلقى لك فقير ما فقه تقول لي يا زول ما حصل حتى واحد تقول لي يا خيتة قاطع رحمك مالك يقول لك يا مولانا ده الكشف طلع لك الرص شوف اسمه مسجل هنا الناس كلها دفعت هو دفع هنا يا أخي تقول له ما عنده يقول لك لا عنده أنا عارف يقول لك أنا عنده عنده يا أخي ما أدك أمشي له أدي ده الدين أصلهم ويقطعونني. قال عدل كده أصلهم ويقطعونني وأحلم عنهم فيجهلون علي مش جميع مشاكل الرحم. يقول لك ميرطة ما جاني ولدي عرس ما قال لي مبروك بيت نجحت ما جاء قال مبروك الناس كلها جات الجشاير الحلاوة والجشاير اللي هو بارد. هو بيدين ومدلدلات ما جاء بيدين ومدلدلات ساكت ما جاء قال لي مبروك ذي الحاس دينا ولا ما أرحمك أرحمك ما عندك طريقة أصد ما عندك فتوى وكذا بل سمعت و... واحدة استفتي تقول لي عما تبتعم سحر ومعروفة بالسحر والدجل والشاوذة أزوره ولا ما أزوره الفتوى زوريها لكن أنا خايفة أعمل لي سحر في أكل وشرب ما تأكل وتشرب عنده صومي في اليوم ده مخصوص وامشي في انك انت صايمة او انك انت صايم وما تاكل واحد يقول لي انا متأكد قريبي دا ماله من حرام ولما امشي ازور بقدموا لي اكل وشرب اكل ولا ما اكل متأكد انه حرام اي زور وما تاكل لكن ما يمنعك من عدم زيارتهم حتى ولو كانوا كفارا الرحم الكافر يوصل رحمك تصله لأن حق الرحم باق ولو كان مسلما كان له بذلك حقان حق الرحم وحق الإسلام ولو كان كافرا يلزمك حق الرحم وتحاسب عليه لأن الرحم المعني هنا ما قال رحم مسلم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام كافر لكن انت من وين في النهاية ما منه؟ تزور وتصل وتحسن إليه بكافة أنواع الإحسان هذا بعض الإشكالات الواقعية التي نسمعها ممن يقطعون الرحم بل من أغرب أغرب ذلك شخص يقول ارحامنا لا يريدوننا كيف يقولك إذا زرناهم ضيقوا علينا تحسبهم ما ما مرتاحين يا أخي أنت متوهم يقولك لا خشته يعني نجوم في باسل يصرصر لنا في وشون بارد ميزل. ما يدق اي حاجة ومرات يقول لك جابك شنو وخير ان شاء الله في حاجة ومرات عديد يقول لك ما تكت ولو قال لي تاني ما تجيني عديد كذا في الرحم بيقول لك اسمع ما لك فشنو تقول لي ده لاصل راحبك يقول لك يا زون لا تصني ولا اصلك خلق تكديم هذا يقول لك اسوي شنو انت عارف برضي تصني الا في حاله واحده اذا بدقك لك البوليس تمشي لهم في الاعياد بس برضو تمشي لهم لكن في الاعياد وكي بتلفونات ما في مفر من الرحم اصلا ما لا اجد مفر من الرحم لان الاحاديث اصلا تقول تصل من الارحام من لا يصلك اما تبادل الزيارات هذا لا يحتاج الى الرحم لو في يهودي ما عنده معي علاقه نهائي من ابعد محل في الدنيا يجيني أنا بردل الزيارة دي ما دائر رد الزياره لمن زارني هذه أخلاق وقيم متفق عليها بين الشعوب والأمم ما دائر رحم أما الرحم قيمته أن تصله وأن لا يصلك إذا فعلت مثله كلاكما قاطع للرحم وصلة الرحم الحقيقية هنا أن تصله ولا يصلك فتواصل صلته وزيارته والله هذا الكلام الله اعلم بتقال في المنابر لكن صعب تنزل النفس والكبرياء والتعقيد والانفه وهذا يمنع هذه الامور اخر هذه الاشكالات للاسف الشديد التعالي على الارحام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 وعندهم كرامة وعندهم عزة أو يقولون بعد أن صار مسؤولا كبيرا أو وزيرا مرموخا أو صاحب أموال طائلة ترفع علينا والله في ناس والله في ناس رجال واحد تلقى عنده أمار جميل جمال وسيراميك وفخمة وغزاز وأهله جايين من الخلة يقعدوا اللجو والعمارة دي تجي خاش البيت يا من تختنع أزور خط مخليته وشايل عصايته ما بيستحي ما بقول اسمع البيت ده بيت فخم خدتوا العصايات دي بره هناك الناس كان شافوكم يقولوا علينا شنو بيع عصاياتهم يخشوا السيراميك ده بيع عصاياتهم قايل في الخلا بيع عصايته تلقى ايوه أيوة دي نهلك ده تمشي منهم وين عمارة عملت عمارة انت من يومك بعمارة ما جيت من المحلة دي كنت اتك الصجعة دي ما جيت منها بحد ما الله عمل لك عمارة جيت من الخلق بعمارتك عملت عمارة متين ذاتوا انت اول حاجة عشان تقعد تترفع يعني ما والله يترجعون قاعدين وبيعان جريبون ويجوا يقول الكراسي الفقمة دي يا زول ده شم يقول له ده لما الخمج ده كده زي زيح حالنا زيح حالنا يجدوا يجنبوا ده انا بتكيف منه الله اداهوا وما ترفع لمنصبه او لمكانته او لجاهه او لسلطانه او لماله على اهله ابدا ومن ترفع على اهله سقط ولا يحترمه احد ولا قيمه له اسال الله جل وعلا ان يوفقنا لما يحبه ويرضى وان ياخذ بنواصينا الى البر والتقوى انه ولي ذلك والقادر عليه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 ومساومة لارحامك لتصلهم أن يصلوك أو لتعطيهم أن يعطوك هذا ليس بمنطق سليم في التعامل مع الأهل والعشيرة الأمر الثاني لابد من إعمال الأخلاق والسماحة الرحم لا توصل إلا بسماحه أنت لو عندك قروش وأديت أهلك لكنك مضايق وزهجان منهم وما بقابلوك ماذا, ماذا استفدت كما قلت لك في بداية الخطبة الناس لا يريدون أموال الناس يريدون أخلاق الأخلاق قبل الأموال قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم جاء في, في السير والأخبار قصة من أغرب القصص بنت عبد الله بن مطيع كانت امرأة شريفة تزوج بها طلحة ابن عبد الرحمن ابن عوف ابوه ما يحتاج معروف رضي الله عنهم جميعا طلحة كان من اجود قريش في عصره ابوه طلحه ابوه عبد الرحمن ابن عوف وعبد الرحمن سماه على اخيه في الاسلام طلحة ابن عبيد الله فطلحة ده كان اجود قريش في عصره اموال وانفاق انفق واطعم الناس حتى فقر تسمع زول اكل لحد ما بيقى فقرا في رقبته فعلا لولا المشقه ساد الناس كلو كلهم الجود يفقر والاقدام قتله الجود يفقر زول بييدي ويسخى قام زوجته مره هو فقران قاعد قالت له ما الام اخوانك قال وكيف قالت اذا كثر مالك زاروك واذا افتقر واذا افتقرت تركوك طبعا دي ناس ما كويسين يكونوا معاك لما عندك قروش لما انت تفلس يتخلوا منك وين الاخلاق وين الاصاله فقال بل ما اكرمهم دي ناس كريمين قالت كيف قال حال قوتنا حال قوتنا عليهم يأتوننا وحال ضعفهم عنا يتركوننا حتى لا يكلفونا قال ليها الناس, الناس فاضين لما نكون عندنا بيجوا ما يكلفونا لما نبقى فقرانين ويجونا خايفين يكلفونا فوق ما نطيق فنتعلم يا السلام هذا الكلام ينضح بالنبل والمكارم والفضائل بمثل هذه السماحة وطيب النفس يتعامل مع الأرحام ويتعامل مع الأرحام بطريقة المثلى بالتواصل أي مسلم الآن قاعد عنده رحم في الرحم القريب في البلد يعني وبعيد نوعا ما يعني ممكن تلقى ود عم ابوك ساكن في جبرة عمك في كسلة عمك مباشرة في كسلة البعيد من حيث الرحم والقريب من حيث المكان قريب لأنه بإمكانك أن تصله ولا حجه لك لو قلت ممكن يا أخوانك كل مرة أمشي كسلة نقول لك ما تمشي تطلع من هنا القريب مكانا ومكانة تصله البعيد مكانا والقريب مكانة تتصل به اطلع من الجمعة افتح التلفون لهم ليلة الجمعة وان شاء الله كويسين ودار بارك ليكم وان شاء الله طيبين والعفو والعافية ممكن هذا ممكن عندك اخوالك عندك خالاتك عندك عماتك عندك اعمامك عندك ابناء اتصل بهم والمال القليل لا يعتبر ذا قيمه مهما كثر المال بالنسبه لصله الرحم احتوي الاخطاء وتغاضى ولذلك قيل انما سيد قومه المتغابي اللي بيشوف الاخطاء ويعمل نفسه ما شايفه وما فاهمه استفزاز لانهم ارحامه هذا سيد عليهم اسال الله تعالى أن يعيننا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم عنا على صلة أرحامنا وعلى اتباع شرعنا والاقتداء بنبينا اللهم عنا على شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم